لَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى قَالُوا أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَرْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ثم سنقذفك كل ثقلك الصعود العظيم وازلفنا ثم الاخرين وان جينا موسى ومن معه اجل عين ثم اغرقنا الاخرين ان في ذلك لآيات وما كان اكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاكْنُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو يسمعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك قال رب الوجدنا إذا أنك ذلك يفعلون قال أتريت ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدام إنهم عدول لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويصقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمئع أيه يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هبني حكما وألحقني بالصالحين